وما كان له عليهم من سلطان لله لعلم من يؤمن, بالآخرة من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ